ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول هذا كلام مستأنف لبيان فضل طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الطاعة طاعة الله وطاعة الرسول العمل بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة موافقة الأمر تركا للمنهي وفعلا للمأمر فيطيع الإنسان ربه بما أمر الله به ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ومن يطع الله والرسول في الرسول يحتمل أن تكون للعهد ويكون المراد به محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد به الجنس ويراد به الرسول الذي أرسله سواء كان محمد سواء كان محمدا أم غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أي بدخول الجنة والوصول إلى ما أعد الله لهم. يقول ابن كثير رحمه الله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا لهؤلاء الصفة. ويقول القرطبي رحمه الله أي هو أي هم معهم في دار واحدة ونعيم واحد. يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم لا أنهم يساوونهم في الدرجة فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيا والاقتداء وكل من فيها قد رزق الرضا بحاله وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غلّ جزاء من يطيع الله والرسول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين وهذه أعلى الدرجات وهم الأنبياء الذين خصهم الله عز وجل بالوحي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي من النبيين هل يشمل الرسول؟ نعم لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول لا شك في ذلك من النبيين ويشمل الرسل لأن كل رسول نبي، فإذا قيل من النبيين دخل فيهم بالأولى الرسل من النبيين وهذه أعلى المراتب وهي اصطفاء من الله تبارك وتعالى قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير خصهم الله عز وجل بالوحي من النبيين وقد سبق لنا في شرح رياض الصالحين التفريق بين النبي والرسول ولنريد النطيل لكن المشهور عند الجمهور أن الرسول من أوحي إليه بشرع وامر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع <تصفيق> الحمد لله لكم <تصفيق> الله وسلم الرسول من أوحي إليه بشرء وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرء ولم يؤمر بتبليغه وذكرنا أن شيخ الإسلام له رأي آخر وأن الدكتور عمر الأشقر في كتابه الرسول الرسالات بين ما مآخذ على هذا القول وأن هذا القول فيه نظر فلا نطيل لكن هذا مذهب الجمهور من النبيين والصديقين هذه المرتبة الثانية وهي أعلى المراتب بعد, بعد النبوة الصديقين جمع صديق وهي صيغة مبالغة وهو من كمل تصديقه فهو كثير الصدق والصدق كما مر معنا يكون في الأقوال ومعناه استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها وفي الأعمال معناه استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد وفي الأحوال معناه استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص يقول ابن القيم رحمه الله فالصديق هو الذي صدق في قوله وفعله وصدق الحق بقوله وعمله فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ورسوله وقال ابن القيم فأما مراتب الكمال فأربع النبوة والصديقية والشهادة والولاية ونذكر ما يتعلق بالصدق من كلام شيخ الإسلام وبعض العلماء وتعرفون أن الصديقية أعلى المراتب ويجتهد الإنسان بصدق وإخلاص مع العمل حتى يصل لمرتبة الصديقية ويستطيع الإنسان يصل لها ومن هو أفضل الصديقين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله فالصدق أصل كل خير ولهذا يذكر أن بعض المشايخ راد إذا راد أن يؤدب بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة يقول يا بني أنا امرك بخصلة واحدة فاحفظها لي ولا امرك الساعة بغيرها التزم الصدق وإياك والكذب وتوعده على الكذب بوعيد شديد فلما التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير ونهاه عما كان عليه فإن الفاجر لا حد له في الكذب ويقول ابن القيم رحمه الله فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمن شأه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمن شأه الكذب والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق وقال رحمه الله الصادق مطلوبه لضربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه فهو متقلب فيها يسير معها أينما توجهت ركائبها ويستقل معها أينما استقلت مضاربها فبينما فبين هو في صلاة إذ رأيته في ذكر ثم في غزو ثم في حج ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع المنافع وقال ابن تيميه رحمه الله الصدق أساس الحسنات وجماعها والكذب أساس السيئات ونظامها ويظهر ذلك من وجوه أولا أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبع هو الصدق والكذب فإن محمدا الصادق الامين ومسيلمة الكذاب الكذاب ثانيا أن الصفه الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب ثالثا أن الصدق هو أصل البر والكذب أصل الفجور كما في الصيحين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر وإن البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإياكم والكذب أيضا أن الصادق تنزل عليه الملائكة والكاذب تنزل عليه الشياطين أيضا أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه بهم من المرائين والمسمعين والمبلسين هو الصدق والكذب إلى آخر ما قال رحمه الله طيب ومن أراد أن يصل لهذه الدرجة فليجتهد في الصدق ويتحراه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه فمن أراد أن يصل لهذه المنزلة يحاول يتحرى الصدق لأن الإنساء إذا أراد أمرا من الأمور ماذا يفعل؟ يجتهد في الوصول إليه ما معنى يجتهد في الوصول إليه؟ بفعل أسبابه وجميع الطرق التي تؤدي إليه فمن أراد أن يكون صديقا عليه أن يقرأ عن الصدق وكيف يصل لهذه المنزلة ويبحث ويجتهد يحاول لا يكذب بلسانه يحاول لا يكذب بقلبه مع دعاء الله عز وجل ويجتهد ويعرف ذلك فإنه إن شاء الله يصل لهذه الدرجة التي قليل من يصل إليها. قال بعض العلماء أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا صحت فيها النجات ولا يتم بعضها إلا ببعض الإسلام الخالص عن البدعة والهوى والصدق لله في الأعمال. وطيب المطعم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وهذه من أعظم الحديث التي تدل على فضل الصدق فإن الإنسان مات على فراشه لكن لصدقه وإخلاصه بلغه الله منازل الشهداء وهذا ديء أن الصدق سبب لرفعة العمل وقد ذكر للإمام أحمد الصدق والإخلاص قال بهذا ارتفع القوم وقد تكلمنا عن الصدق في مواضع كثيرة نكتفي بذلك حتى ننطيع قال من النبيين والصديقين والشهداء المرتبة الثالثة منهم الشهداء من قدم روحه وقدم جسده وقدم حياته لله تبارك وتعالى فالشهيد من قتل شهيدا في المعركة مع الكفار وما أدراك من الشهيد اسمع لفضائل هذه الأعمال التي للأسف في هذا الزمان لن تسمعها في قناة إلا ما ندر ولن تسمعها في مجالس الناس إلا ما ندر وهي فضل الشهادة أن تموت شهيدا لله تبارك وتعالى من أعلى المنازل وكما سيأتي فضائلها نسمع فضائل الشهادة في سبيل الله اولا من أسباب دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجن أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن شق على أمة ما قعدت خلف سرية من يقول ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ودّت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم, ثم, ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى واتفقون عليه. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثانيا الحياة بعد الاستشهاد مباشرة قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون الله اكبر حي لكنها حياة برزخية ثالثا مغفرة الذنوب وتكفير السيئات قال الله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والجميع يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين رابعا تمني الرجوع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بالعشر مرات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا. يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة. فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وفي رواية لما يرى من الكرام متفق عليه. من الحديث أن الإنسان إذا مات ورأى ما عند الله من النعيم. لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا بما فيها من الغموم والهموم كما هو معلوم أليس كذلك؟ إلا من الشهيد ماذا يتمنى؟ أن يرجع مرة أخرى فيقتل لما يرى من الكرامة وألا المؤمن إذا رأى ما فيها من النعيم بالجنة وما عند الله لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يرجع مرة أخرى فيقتل مرة أخرى فيقتل مرة أخرى لما يرى من الكرامة إلا الشهيد لما يرى من الكرامة خامسا الشهيد في الفردوس. عن أنس إن, أن أم حارثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وأقد كان قتل يوم بدل أصابه سهم فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء فقال صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنكي أصاب الفردوس العالم سادسا الملائكة تظل الشهيد أو تظل الشهيد بأجنحتها عن جابر قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع به بين يديه فذهبت وأكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمر أو أخت عمر فقال لم تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ومن أعظم فضائل الشهادة من يعرف فيما يتعلق بالقبر لا يفتن في قبره سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهداء لا يسألون في قبورهم لماذا قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة يقول ابن النحاس ولا شك بأن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع والأسنان تبرق وتخرق والسهام ترشق وتمرق والرؤوس تندر والدماء تفعب والأعضاء تتطاير وجاد بنفسه لله تعالى إيمانا به وتصديقا بوعده ووعيده فيكفيه هذا امتحانا لإيمانه اختبارا له وفتنة إذ لو كان عنده شك أو ارتياب لولى الدبر وذهل عما هو واجب عليه من الثبات وداخله الشك والارتياب ثامنا الشهيد لا يشعر بألم القتل كما في حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصه قال رواه الترمذي اسمع ماذا يقول علي يقول الآن الإنسان لا يريد الشهادة لأنه لا يريد أن يموت ليس كذلك؟ نعم يقول علي إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهوى من موت على فراش واسمع لبنتيمي رحمه الله ماذا يقول في الفتاوى في المجلد الثامن والعشرين يقول يتكلم عن فضل الشهادة وأن أكثر الناس لا يريدون يذهبون الجهاد خوفا من الموت ذكر ان موت الشهيد أخف تسعى ماذا يقول يقول رحمه الله حينما تكلم عن فضل الجهاد وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه عن الجهاد وهو ظاهر عند الاعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل مما محبة الله والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائل أنواع العمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى حسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فإن الخلق لا بد لهم من محيا ومات ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها فالجهاد انفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات اللهم الله، والشهادة يعني فضلها عظيم حقيقة الفوائد كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته في سبعين من أهل بيته. وقد سمي الشهيد قيل والله أعلم لأنه حي فإن أرواحهم شهد شهدت وحضرت دار الإسلام وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة وقيل لأن الملائكة ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم والله تبارك وتعالى عالم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه المرتبة الرابعة من صلحت حالهم فأدى حق الله وحق عباده قال ابن الجوزي أما الصالحون فهو اسم لكل من صلحت سريرته وعلانيته قال ابن تيمية وهذه الأربعة هي مراتب العباد أفضلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وحسن أولئك رفيقا وهل هناك أحسن رفق من هؤلاء أبدا قال الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء ذلك الفضل من الله ذلك الفضل الذي نالوه وصلوا لهذه الدرجة النبوة والصدقية والشهادة الفضل لمن؟ من الذي أوصلهم لذلك؟ من فضل الله تبارك الله من الله لا من غيره فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم قال القرطبي ذلك الفضل من الله أخبر تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل الله وكرمه وهنا سؤال فإن قال قائل ليس بالطاعة وصلوا يعني بأسلوب آخر أليس باعمالهم فالجواب إنهم لم يطيعوا في الدنيا إلا بفضله الذي تفضل به عليهم فهداهم به لطاعته فكل ذلك فضل منه تعالى وتبارك ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضله فالأعمال الصالحة ادخل الجنة بما كنتم تعملون هذه من رحمة الله من فضل الله أن وفقهم للأعمال الصالحة التي تقودهم التي تقودهم إلى رحمة الله عز وجل وإلى الجنة فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يعطينا من فضله الله أكبر لأن الإنسان أيها الأخوة سأذكر لكم ثلاثة مثلات أو مثالين الإنسان إذا رأى شيئا جميلا أو رأى توفيق من توفيق الله ينبغي أن يتعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل سأعطيكم مثال وهو أن الإنسان إذا رأى شيء ينبغي إن كان خيرا وفضلا يسأل الله عز وجل زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب زكريا كلنا نعرف أنه كبير السن وزوجته أقيم إلى غير ذلك فحينما رأى مريم يأتيها هذا الأمر هذه الكرامة تذكر فضل فضل الله فتعلق قلبه بالله فسأل الله سبحان الله فهناك دعا زكري رب قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين فإذا رأيت فضل الله أعطى شخصا علم أو اخلاصا أو زهدا تذكر فضل الله على هذا الرجل فليتعلق قلبك بالله وادع الله عز وجل أن يعطيك ما أعطاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيضا في الأمور الأخرى إذا رأيت انسى ارتد أو انتكس أو تغير قلبه يقول الله عز وجل في سورة ألي عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوي الآية أهل الرسوخ في العلم حينما سمعوا أن الله عز وجل يخبر بذلك وأن أناس قد والعياذ بالله يبحثون عن المتشابه وأن ذلك من أسباب زيق القلب ماذا قالوا بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا كما اعطيتكم مثال مثالي فماذا نستفيد أيها الأخوة نستفيد أن الإنساء إذا رأى شخصا قد زغ قلبه أو ارتد أو انتكس والعياذ بالله كما هو الواقع الآن تجد قلبه تغير وأصبح الحلال حرام والحرام حلال فلا يأتي يتكلم فقط بل ينبغي عليها ماذا أنت رأيت الآن الإنسان ارتد لا لسأل الله السلام أو يعني تغير أصبح من أهل الغناء بعد أن كان من أهل العلم ماذا تفعل تسأل الله عز وجل الثبات ربنا لا تزق قلوبنا فالإنسان إذا رأى الشيء يتذكر عليه فينبغي أن يحفظ هذه الفائدة ذلك الفضل من الله الله أكبر حينما ترى أن الله عز وجل أعطى هؤلاء ما تتعلق قلبك بالله ولا تتمنى أن يعطيك الله عز وجل تدعو الله عز وجل وتعمل وتجتهد في أن تصل لهذه الدرجة العظيمة إما أن تكون شهيدا صديقا أو صالحا من أولياء الله تبارك وتعالى لا بد أن الإنسان يكون عنده تنافس في الخير ولا بد أن يكون صاحب همة هذه الله عز وجل حينما أخبرنا هذه المنازل ما معنى هذه الآية هذه مراتب العباد هذه الآية لمعنى ما هي مراتب العباد ألا تريد أن تكون من هؤلاء من الصديقين والشهداء والصالحين هل تتمنى أن تموت شهيدا في سبيل الله قال النبي عليه الصلاة والسلام من لهم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطى عليها القلب والجوال من فوائد الآيات الحث على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء نالوا هذا الأمر بفضل الله بسبب طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات أن طاعة الرسول من طاعة الله. ليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من فوائد الآيات أن النبي أفضل من الصديق والصديق أفضل من الشهيد والشهيد أفضل من الصالح. وهذه الآية فيها مراتب مراتب من العباد مراتب العباد ومن فوائد الآيات أثنا على هؤلاء الأصناف الأربعة ومن فوائد الآيات بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأصناف ومن فوائد الآيات أن ما يحصل للإنسان من فضل فهو من الله تبارك وتعالى ومن ثم ينبغي للإنسان أن يجتهد أن يسأل الله عز وجل أن يعطيه من فضله ومن فواد الآيات بيان سعة علم الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونبدأ يمثلثا بدرس جديد يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفر ثبات أو انفروا جميعا والليلة إن شاء الله في الأحد سنشرح في البقرة بإذن الله تعالى والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا